ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزلتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما فورا واقسم بالله جهذ ايمانهم لان جاء نذيرٌ ليكونن أهدام إحدى الأمم فلما جاءهم نذيرٌ ما زادهم إلا لفورا استكبارا في الأرض ومكر السوء ولا يحيق المكر السيئ وللا بأهله